يا جبال أوبي معهم والطير وألنا له الحديد أنعمل سابغات وقدر في السرب وأملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح عدوها شهر ورواحها شهر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 جل جواب وقدور الراسيا اعملوا الداود شكرا وقليل من عبادي الشكور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 وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَ دَلاَذِ الْفَأِ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا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 فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضر ونقول للذين ظلموا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم فيها تكذبون.